قُلْ لَن يَنْفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِنْ فَرَرْتُمْ مِنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ وَإِذَا لَا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُمْ مِنَ اللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةٌ وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ من دون الله وليا ولا نصيرا قد يعلم الله المعوقين منكم والقائمين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا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 أولئك لم يؤمنوا فاحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرًا Yahsabun al ahzab, belum yathabu. Wa in yati al ahzab yaudulau anhum badun fil a'rab. Yasalun an ambaikum. Walau kanu fi kum maqatlu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 Maa wa al muminun al ahzab, bualu hafa ma ugdan Allah wa rasuluhu, wacdaq Allah wa rasuluhu,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 اهل الكتاب منع صياصهم وقذف في قلوبهم الرعب فليقن تقتلون وتاسرون فريقه واورثكم ارضهم وديارهم واموالهم وارضا لم تقاوها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 ومن يقت ن من كن لله ورسوله وتعمل صالحا نئتها اجرها مرتين واعددنا لها رزقا كريما يا نساء ان نبي لست انك من نساءي ان تقيتن فلا تخضعن بالقول فيقمن على الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الاولى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 Inna Allah kan lakifan khabira Inna al-Muslimin wal-Muslimat wal-Mu'minin wal-Mu'minat wal-Qonitin wal-Qonitat wal-Sadikin wal-Sadikat wal-Sabirin wal-Sabirat wal-Khashirin wal-Khashirat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 وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَد ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا وَإِذَ تَقُولُ لِلَّذِينَ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 وكان الله بكل شيء عليما يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَفِيرًا وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا Hwaal-Lahzi yu-callli alaikun wa-malaikatuhu liyuxrjakun min al-ẓulmat ila-nuur. Wa-kan bil-mu'minin rahimah. Ta-piyyatuhum yamyal Ya ayyuhal nabi, inna arsalna ke shahidaan, wabashiraan, wabashiraan, wabashiraan, wadawiyyaan, ila Allah bi-ibnihi, wa sirajaan, muniraan,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 Halikun akuhur l qulubku, wa qulubihin, wa ma kana lku antu azur Rasul Allah, wa la antankipu azwajhu mibagdhi abda. Inn halikun kana عند الله عظيما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 وقالوا ربنا إن أطعنا سادتنا وكبرانا فأضلنا السبيل ربنا آتِهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنة كبيرة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 إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ولوما جهولا